أَلِفْ لَا مِنْ رَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ هُوَ الَّذِي اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَيُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ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 وَإِنْ تَعْجَبِ فَعَجَبُوا قَوْلُهُمْ أَيْذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ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 منهاذ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بالقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء 129. ومن, ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار 110. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون يحفظونه من أمر الله إن الله لا يؤمن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه نيوع هو الذي ينيكم للبرقخ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 قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيًّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النار حِلْيَة او مَتاع زَبَد مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَإِنَّ الْمَزَبَدَ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنْفَعُنَا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ للذين استجابوا لردهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك لهم س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 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِنْ يَكْتُمُونَ سِرًّا وَعَلَانِيَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ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 لَتَسْنُو عَلَيْهِمُ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُم يَكْفُرُونَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سواء انت بين الجبال او انقطعت به الارض او كل ما به الموتى بل لله الاموجع جميع افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس, الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم صنعوا قارعه او تحلق قريبا من دارهم حتى حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبرك فامليت للذين كفروا فامليت لل نكَفَوْثٌ مَّا أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِغَانِرٍ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 مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي أُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَضِلُّهَا دِلْكَ عُقُبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقُبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ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 أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ وَكَرُ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ فَلِلَّ 124. يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار, وسيعلم الكفار لمن عقب الدار 125. ويقول الذين كفروا لست مرسلا 126. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن hu ilmul kitab